ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أم تحبط أعمالكم أم تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 فضلا من الله ونعمته والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن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 وَجَعَلناكم شعوَبًا وقبائل لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ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 كهم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم